مهلا, مهلا, أخي مهلا أخي مهلا أخي مهلا أخي ما زلت ترسم داخلي لن لا تنس عهدا بيننا، لا تنس عهدا بيننا، عهدا وثيقا، عهدا. وثيقه تودعني تودعني تودعني لا يأخذ الله شهيدا من اخواننا او تختطف يد المنون ابنا من فلذات اكبادنا ممن يشاركوننا هذا الطريق إلا وأبقي غالبا على نفسي لأن هؤلاء سبقوا وهذا دليل أننا لم نصلح الشهاده بعد هذا دليل أننا لم نستحق هذا المقام بعد فاختار الله هؤلاء وكلهم رأيتهم تجمعهم صفة واحدة سلامه الصدر على المسلمين وكف اللسان عن المؤمنين تودعني اخي والدمع قد امسى على خدي تودعني واهات الاسى قد احرقت كبدي أمسى على خدي تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي تمهل يا أخي إني عراك شرعت في عهدي تمهل إنني ما زلت أحفظ قيمة العهد أمي ودع الدنيا لديه يحفظ العهد له في كل طائقة يد بيضاء وفي الهيجاء صاعقه على الاعداء تشتد صوم قانت بر وديع وادعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي الى الرحمن روحك قد سمت فالموت من ينسى تذكرني بعهد بيننا فالعهد لا تنسى تجافى أخاوفه وأتعابه شهيد الحق قد أفضى إلى الرحمة لأسبابه شهيد الحق قد جافى مخاوفه في الفردوس أحب <تصفيق>